وكأن لم يبق من غاية إلا أن تقبع وراء الشيش لترى الموت في نشاطه الدائب، والمشيعون أحق بالرثاء، يذهبون في جموع باكية، ثم يعودون وهم يجففون الدموع ويتحدثون. وقوة أقوى من الموت نفسه، هي التي تقنعهم بالبقاء هكذا دفن الذاهبون من أهلك عم مهران الكهل الطيب بواب عمارة الطلبة العمل والقناعة والأمانة وقد اشتركت معه في الخدمة منذ طفولة ورغم البساطة والفقر كانت الأسرة تفوز في ختام يومها بجلسة هنية في الحجرة الأرضية بحوش العمارة الرجل وامرأته يتحدثان والطفل يلعب ولإيمانه بالله اعتنق الرضا وكان الطلبة يحترمونه ونزهته الوحيدة كانت في الحج إلى بيت الشيخ علي الجنيدي وعلى طريقه عرفت أنت بيت الشيخ يا سعيد تعال معي سأدلك على رياضة هي خير من اللعب في الحقل ستذوق لذة العيش في جو البركة بهذا يطمئن قلبك وطمأنينة القلب هي خير زاد في الدنيا وتلقاك الشيخ بنظرة عامره بالحنان فأعجبت أيما إعجاب بلحيته البيضاء وقال يخطب أباك هذا ابنك الذي حدثني عنه النجابة في عينيه قلبه أبيض وستجده إن شاء الله من الطيبين والحق أنك أحببت الشيخ علي الجنيدي جدا فتنسك وضاءه وجهه وإشعاع المحبة المنبثق من عينيه كذلك اعجبت بالأنغام والأناشيد فلعبت بأوتار قلبك حتى قبل أن يذهبه الحب وقال له عم مهران يوما علم هذا الغلام ماذا يجب عليه أن يفعل فأجاب الشيخ وهو يحن عليه بنظره نحن نتعلم من المهد إلى اللحظة، ولكن يا سعيد، ابدأ بأن تحاسب نفسك، وليكن في كل فعل يصدر عنك خير لإنساننا، واتبعت قوله على قدر استطاعتك ولكنك لم تحققه على أكمل وجه إلا حين احترفت اللصوصية وتتابعت أيام كالأحلام ثم اختفى عم مهران الطيب اختفى الرجل على نحو لم يفهمه الغلام وبدأ الشيخ علي الجنيدي نفسه عاجزا أمام اللغزة يا بؤسك يا بؤسنا مات أبوك هكذا صاحت أمك وهي تصوت وأنت تهز رأسك وتدعك عينيك لتفيق من النوم بعد أن أيقظك صراخها في الحجرة الأرضية بعمارة الطلبة وبكيت فزعا لأنه لم يكن في وسعك أن تفعل شيئا ولكن تجلت في تلك الليلة شهامة رؤوف علوان الطالب بكلية الحقوق كان شهما في جميع الأحوال وكنت تحبه كما تحب الشيخ علي الجنيدي وأكثر وهو الذي سعى فيما بعد إلى أن تحل مكان أبيك في خدمة العمارة أو أن تحل أنت وأمك في مكان أبيك وهو الأصدق وكدت تهلك بسبب مرضها كما لا بد أن يذكر لرؤوف علوان. ويوم النزيف الذي لا ينسى يوم طرت بها الى اقرب مستشفى مستشفى صابر الذي يقوم كالقلعه وسط حديقه غناء وجدت نفسك انت وامك في قاعه استقبال عند المدخل فخيمه بدرجه لم تجر لك في خيال وبدا المكان كله كانما يامرك بالابتعاد ولكنك كنت في مسيس الحاجه الى اسعاف اسعاف سريع ودلوه على الطبيب الشهير وهو خارج من غرفه فجرى إليه بجلبابه وصندله صائحا أمي الدم فتفحصه الرجل بعينين زجاجيتين مستنكرا ومد بصره إلى حيث استلقت الأم على مقعد وثير بثوب كالسخام وثمت ممرضة أجنبية كانت تراقب ما يجري عن كثب، فبإزاء ذلك اكتفى بالاختفاء صامتا، ورطنت الممرضة بلغة لم يفهمها، ولكنه شعر بأنها تشاركه بعض مأساته، وغضب غضبة رجل رغم حداثة سنه، صاح محتجا لاعنا، ورمى بمقعد إلى الأرض فأحدث دويا، وتطايرت قشرة من مسنده وجاء خدم كثيرون وما لبث أن وجد نفسه وأمه وحيدين في الطريق المسقوف بالأغصان وعقب شهر من الحادث ماتت الأم في قصر العين وطيلة احتضارها ظلت قابضة على يدك وتأبى أن تحول عنك عينيها غير أنك في غضون شهر المرض سرقت لأول مرة سرقت طالبا ريفيا من نزلاء عمارة الطلبة واتهمك الطالب دون تحقيق وانهال عليك ضربا حتى جاء رؤوف علوان فخلصك من قبضته وسوى المسألة بلا مضاعفات كنت إنسانا حقا يا رؤوف وفضلا عن ذلك كنت أستاذي أيضا وحين خلى إليك قال بهدوء لا تخف الحق أني اعتبر هذه السرقة عملا مشروعا ولكنه صدرك محذرا ولكنك ستجد البوليس لك بالمرصاد وقال لك أيضا ساخرا ولن يتسامح القاضي معك مهما تكون بواعثك مقنعة فهو أيضا يدافع عن نفسه ثم تساءل بالسخرية نفسها أليس عدلا أنما ما يأخذ بالسرقة فبالسرقة يجب أن يسترد ثم هتف غاضبا إني أتعلم بعيدا عن أهلي وأكابد كل يوم عذابا وجوعا وحرمانا أين ذهبت تلك الحكم يا رؤوف؟ لعلها ماتت كأبي وأمي وأمانة زوجتي، ولم يكن بد من أن تهجر عمارة الطلب سعيا وراء الرزق في مكان آخر وانتظرت عند النخلة الوحيدة في نهاية الحقل حتى قدمت نبوية فوثبت نحوها وقلت لها لا تخافي يجب أن أكلمك أنا ذاهب سأجد عملا اوفر ربحا وأنا أحبك لا تنسيني أبدا أنا أحبك وسأحبك دائما وسوف أثبت لك أني قادر على إسعادك وعلى فتح بيت محترم لك وفي تلك الأيام كانت الأحزان تنسى والجروح تلتئم والأمل يحصل الصعاب. فيا أيتها القبور الغارقة في الظلمة لا تسخري من ذكرياتي. ونهض من استلقائه فجلس على الكنبة في الظلام وخاطب رؤوف علوان كأنه يراه أمامه قائلا في سخرية لو قبلت أن أعمل محررا في جليدتك يا وغد لنشرت فيها ذكرياتنا المشتركة ولخسفت نورك الكاذب. ثم تساءل بصوت مسموع إلى ما أطيق أن أبقى في الظلام حتى تعود نور قبيل الفجر واستولت عليه بغته رغبة لا تقاوم في أن يغادر البيت للقيام بجولة في الليل وانهارت مقاومته كما ينهار بناء آيل للسقوط في ثوان وفي دقائق كان يغادر البيت في حذر، فاتجه نحو طريق المصانع ومنهما نحو الخلاء وازداد بمغادرة المخبأ وعيا باحساس المطارد فشارك الفئران والثعابين مشاعرها حين تتسلل وحيد في الظلمة تتربص به المدينة التي تلوح أبواؤها في الأفق ويتجرع وحدته حتى الثمالة وجلس إلى جانب طرزان على أريكته ولم يكن بداخل القهوة إلا رجل واحد من مهرب السلاح وصاب القهوة على حين ضج سفح الهضبة بالسمر وسرعان ما جاءه صبي القهوة بالشاي ثم مال طرزان نحوه هامسا لا تقم في مكان واحد أكثر من ليلة وقال المهرب اهرب إلى الصعيد فتساءل سعيد لا أحد لي في الصعيد فعاد المهرب يقول كثيرون تحدثوا عنك أمامي بإعجاب فتساءل طرزان بحنق والبوليس هل يعجب به أيضا فضحك المهرب حتى اهتز جسمه هزة غريبة كأنه يمططي جملا مسرعا ثم قال البوليس لا يعجبه العجب فتمتم سعيد ولا الصيام فرجب فقال صبي القهوة بحماس أي ضرر في سرقة الأغنياء فابتسم سعيد في ارتياح كأنه تلقى تحية في حفل تكريم ثم قال الجرائد لسانها أطول من حبل المشنقة وماذا ينفعك حب الناس إذا أبغضك البوليس ونهض رزان فجأة فاندفع نحو النافذة وأطل منها ملتفتا يمنة ويسرة ثم عاد يقول باهتمام خيل إلي أني رأيت وجها ينظر إلينا فالتمعت عينا سعيد وردد ناظريه بين النافذة والباب وخرج الصبي مستطلعا على حين قال المهرب أنت ترى دائما أشياء لا وجود لها فهتف به طرزان أسكت أنت تظن أن حبل المشنقة له ولعب وغدر سعيد القهوة بيد قابضة على المسدس في جيبه ومضى في الخلاء وهو يتلفت ويتصنط في حذر وتصميم وتضاعف إحساسه بالمطاردة والوحدة والقلق وأدرك أنه لا يمكن أن يستهين بكتلة الأعداء المفعمة شهوة وخوفا والتي لن يرتاح لها بال حتى تراه جثة هامدة وعندما اقترب من البيت بشارع نجم الدين رأى نورا في نافذة نور فداخله أول شعور بالراحه منذ غادر القهوة ووجدها راقدة فهم بمداعبتها ولكنه تبين من وجهها إعياء صارخا واحمرارا في العينين لا يكون إلا لعلة وجلس عند قدميها وهو يسأل ملك يا نور فقالت بصوت ضعيف جدا ميتة تقيأت حتى مت الخمر اخر عيناها وهي تقول طول عمري وأنا أشرب وكان أراد معها لأول مرة فتأثر وهو يسألها اذن ما السبب ضربوني البوليس شبان لعلهم طلبة وأنا أطالبهم بالحساب انحرف جانب فيه في رثاء وتمتم أخذ وجهك واشربي قليلا من الماء فيما بعد أنا تعبانة جدا فتمتم غاضبا الكلاب وربت ساقها إعرابا على رثائه فقالت وهي تشير إلى لفة على الكنبة الأخرى قماش البدلة فرقت يده حنانا وامتنانا وعادت وهي تقول كالمعتذرة لن أروق في عينيك هذه الليلة لا عليك اغسلي وجهك ثم نامي وفصل بينهما الصمت ونبح في مشارف القرافة كلب وصعدت عن نور تنهدة كالبخار ثم ارتفع صوتها وهي تقول في حزن بالغ قالت أمامك مستقبل كالورود فتساءل متعجبا من باربة الودع وقالت يجيء الأمان والاطمئنان فنظر إلى سواد الليل المتراكم خارج النافذة واستطردت وهي تقول متى يجيء الانتظار طال ولا فائدة ولي صديقة أكبر مني بأعوام تقول وتعيد القولة إننا نصير عظاما أو أسوأ من ذلك فحتى الكلاب وخيل إليه أن الصوت المتكلم نافذ من قبر فامتلأ شجنا ولم يجد ما يقول وهي ضاربة الودع متى تصدقين؟ أين الأمان؟ أريد نومة مطمئنه وصحوه هنيئة وجلسة وديعه هل يتعذر ذلك على رافع السماوات السبح؟ كذلك أنت حلمت بهذه الحياة ورغم ذلك مرت حياتك وكلها تسلق مواسير وقفز من الأسطح ومطارده في الظلام ورصاصات طائشة تقتل الأبرياء وقال لها واجما أنت في حاجة إلى النوم أنا في حاجة إلى الوعد وعد ضاربة الودع وسوف يأتي ذلك اليوم حسن فقالت بحدة أنت تلاطفني كأنني طفل أبدا سوف يأتي حقا ذلك اليوم للمزيد حمل أبليكيشن لي على موبايلك أو ادخل على اقرألي دوت كوم